أنت أيها المسلم فذ فريد أنت أيها المؤمن بطل عتيد لأنك تحب الموت الموت الذي يخشاه معظم الناس وتزهد في الحياة الحياة التي يعبدها معظم الناس روحك غالية صعبة المنال على الأعداء لكنها رخيصة في سبيل رب الأرض والسماء ولكن ولكن متى ينفث رشاشك لهبا يصدغ وجه الشفق خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث ثرى الشاشمتا لا يصبغ وجه الشافقي خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث ثرى الشاشمتا لا وَمَتَى أَخْلَعَ قَيْدًا هدني وَثِيَابًا نُسِجَتْ مِنْ قلقي أَشْرَقَ النُّورُ عَلَى كُلِّ الدُّنَا فَمَتَى يَا أُورُ أَرْضَ الْمَشْرِقِ فَمَتَى يَا ذُو الْمَشْرِقِ قندقي قبري وقبري قندقي وزلادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث راسه متى ذهبا يصبغ وجه السفق نحن يا خير زمان وللحن تهفو وللحن تحن كل ما فينا جراح ودم نازف من كبد حره وطني يحميك نار ونظر ليس يحميك اغاريد وفن وطني يحميك نار ولضاء ليس يحميك اغاريد وفن ليس يحميك أغاريد وفن خندقي قبري وقابري خندقي وزنادي صامت لن ينفقي فمتى ينفث نهبا يصبر وجه الشفقي وطبيب عادني في علتي ومضى يكتوب لي بعض الدواء ظن في صادري يدا هدني وارتضى الراحة لي بعد العناء كيف يا جراح وارض راحة انا جندي على خاطي الفداء وجراح الصدر لا تؤلمني انما يسحقني جرح الإباء إنما يسحقني جرح الإباء خندقي قابل و الساتي متى لابن يصبر وجه الشافعي سألتني في حمانا صبية أتحب الشوق في عيني صبية قلت لا أعشق حسنا ظهرا أو أرى الحب عيونا نرجسية إنما أعشق صدرا عامران يحمل الموتى ويزهو بالمنية أدركت سري وقالت غبيتي أنت لا تعشق غير البندقية أنت لا تعشق غير البندقية خندقي قابري وقابري وزلادي صامت لم ينفقي فمتى ينفذ رشاش متى لاهبا يصبر وجه الشافقي لاهبا يصبر وجه الشافقي لاهبا يصبر وجه الشافقي